إ ذ ا ر أ ت ه م من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا, سمعوا لها تغيضا وزفيرا و إ ذ ا أ ل ق و ا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم أ ض ل ل ت م عبادي هؤلاء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 وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء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 اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إ ل ى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا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 واذا ر أ و ك ان يتخذونك إ ل ا ه ز ؤ ا اهذا الذي بعث الله رسولا ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا انصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا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 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ما ء طهورا. لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا واناسي كثيرا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزقا خ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء